لوشولی میں من خير يوفى إليكم وأنتم لا تضربون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في المرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون ساتھی علی نو بلین فلهم سلو عند ربهم فَلَهُمْ أَجْرُ مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَهَا ظَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا فَمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَ أَوْ مَوْعِظَةٌ مِّن والله لا يحب كل كفار جل ین منوانی کو مسلو چو چل ہوں اویم والا ولا لم والا ہوں یخ جنون یا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 وإن كان عسرة وَهُمْ لَا میچر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 ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يدخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها لو ضعيفا ولا يستطيع أن يملله فليملل وليه بالعدل وَالَّذِينَ شَهِدُوا شَهَيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَضْرِبُونَ مِنْ الشُّهَدَاءِ إِنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَبْخَسُوا مِنْ ولا أن صغيراً لا أقسط عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ اکو منشہ دتی إِلَّا اللہ تَكُونَ تِجَارَةً إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناحنا لا تكتبوها وأجهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تَفْعَلُوْ فَاِنَّ النُّفُسَ سُوْقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْم